بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأتاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح مكم ثلاثة أصول كما احب ان انبه الاخوة المشاهدين الى ان الدكتور ساد الحميد سيقدم درسه في شرح النخبة غدا الساعة الرابعة والنصف عصرا بدلا من شرح الاربعين للدكتور فالح الصغير وذلك لظرف طارئ للدكتور فالح فضيت الشيخ اهلنا ورحبا بكم اهلنا ورحبا بكم اهلنا ورحبا اهلنا قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا قيل ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفة العب ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم نعم حسب لأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن نضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم زد وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستمى بصنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحيكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبط مطاب من شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه نواصل أيها الأفاضل شرحنا للأصول الثلاثة وحديثنا بفضل الله جل وعلا في هذا اللقاء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 التي ضمنها المصنف الدين كله بأسلوب الفضل البليغ في كلمات قليلة وها هو يشرع الآن بفضل الله جل وعلا في ذكر الأصول الثلاثة فالأصول الثلاثة هي من ربك ما دينك ما النبيك صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ هذه الأصول بصرغة السؤال فإذا قيل لك من أصول الثلاثة أسلوب من أسلوب لفت الامتداء يريد أن يستحوذ على اهتمام الطالب أو اهتمام المستمع أو اهتمام المسؤول أي كان هذا المسؤول فهو لا يعنيه أن يعرف من هذا الذي قيل له فإذا قيل لك لا يعمل هذا لأنه حتى لو عرفنا من هذا فلم يتغير الجواب في شيء إنما هو أسلوب من أسلوب لفت الانتباه وشد وجد الاهتمام فإذا قيل لك من الأسلوب الثلاثة التي يجب على الإنسان على المسلم والكافر على الإنسان كل الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه جل وعلا ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه الأصول الثلاثة وهي أصول كبيرة بل هي الدين بل لا يصح لإنسان على واجه الأرض دين إن تخلف أصل من هذه الأصول الثلاثة وهي التي سيسأل عنها العبد أي يعد في قبره كما في الحديث الطويل الجميل الذي رأى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث البراء الدعازب رضي الله عنه وهو حديث صحيح وفيه أما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يأتيه ملكان في قبره ويقولان له من ربك فالمؤمن أسأل الله أن يجعلنا منهم المؤمن يقول ربي الله ما دينك؟ فيقول المؤمن دين الإسلام من النبيك؟ فأقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم فوقال صدق عدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة يدخل إليه ريحها وطيبها إلى آخر الحديث وأما الكافر عياذا بالله يأتيه ملكان ويسألاني هذا العد أيضا هذه الأسئلة الثلاثة من ربك؟ فأقول الكافر أو المنافق ها ها لا ادري لا حول ولا قوه الا بالله فيقال له او فاساله الملكان ما دينك فيقول ها؟, ها لا ادري فيقول الملكان ما نبيك فيقول ها ها لا ادري ولا حول ولا قوه الا بالله الا العظيم اذا هذه الاسئله وهذه الاصول لا يصح دين الا بها وأول من سيسأل وأول ما ستسأل عنه في قبرك من ربك ما دينك من نبيك معرفة العبد ربه تبارك وتعالى هي الأصل الأول فليصح لعد دين إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى وأفرده وحده جل وعلا بالعبودية والعبادة فليس القصد أن يقر العبد لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية وإنما القصد أن يفرد العبد حين يتعرف على الله عز وجل أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية لذا يقول اقرأ معي مرة أخرى أخي عبد الرحمن فإن فقول... فيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنامته فإذا قيل لك من ربك سؤال بكل أسف يجهل الجواب عنه بليارات من البشر الآن هل تتصور, هل تتصور أن هذا السؤال لا يعرف الجواب عنه على مراب الله تبارك وتعالى وعلى مراب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر اهل الارض قال الله جل اكاناللك وما امن معه الا قليل قال الله جل وعلى وان تطع اكثر من في الارض يبلوك عن سبيل الله قال الله جل وعلى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال الله جل وعلى وقليل من عبادي الشكور قال الله جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فاكثر اهل الأرض لا يحسنون الجواب على هذا السؤال فلا تستهين بالسؤال فاذا قيل لك من ربك لا تستهين بهذا السؤال بل لقد ساله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه للجاريه من ربك اين الله من أنا فأكثر أهل الأرض لا يحسنون الجواب على هذا السؤال الذي يتكون من كلمتين اثنتين من ربك فإذا سئلت من ربك فليكن جوابك كما قال المصنف رحمه الله تعالى ربي الذي رباني الله رباني إذن حلو عرف معنا رب رب بدون الألف واللام صاحب كل شيء ومالكه رب بدون الالف واللام يعني بدون التعريف صاحب كل شيء ومالكه لعلكم تذكرون قوله عبد المطلب لابره وهذا الاسم في خلاف لا تسع الوقت لذكره الان لكنه مشهور عند اهل التاريخ والسير حينما ساله ابره صاحب الفيل قال عبد المطلب انا رب الادل اي صاحبها ومالكها وللبيت رب يحميه فرب كل شيء صاحبه وملكه اما الرب بالالف واللام بالتعريف قال ابن القيم هو اسم الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات هو الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو خالقها ورازقها ومالكها ومصرفها ومدبر أمرها وشؤونها لا يخرج شيء عن ملكه ولا عن قهره ولا عن سلطانه تبارك وتعالى ومن جميل ما قرأت من أهل العلم من عرف الرد بقوله الرده هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر امتهاء تعريف جميل الرب هو الخالق ابتداء لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الرب إلا خالق كما سنبين الآن إن شاء الله وتعالى الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر امتهاء قيل أو فإذا قيل لك من ربك فقل الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته يا الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نعم الله تبارك وتعالى على جميع العالمين لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصى بل العالمين جميعا غارقون في نعم الله من رؤوسهم إلى أقدامهم والعالم أيها الأفاضل كل من سوى الله العالم كل من سوى الله عالم الخلق عالم البشر عالم الجن عالم الشياطين عالم البحار عالم الطير عالم الحيوانات عالم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى كل من سوى الله فهو عالم وأنا وأنت والخلق جميعا عالم من هذا العالم او عالم من هذه العوالم التي لا يعرف قدرها وحقيقتها الا من خلقها تبارك وتعالى ومن لطيف ما قرأت لشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وسموا عالما لانهم علم على خالقهم ومدبر امرهم هذه لطيفة جميلة واضافة جديدة ثم عالما لانهم علم على خالقهم ورازقهم ومدبر امرهم ومصرف شؤونهم تبارك وتعالى وهذا كما في قول الله عز وجل في الحوار الذي دار بين فرعون وموسى حين سأل فرعون نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال فمن ربكم يا موسى حين سأل موسى وهارون قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال جمهور المفسرين أي هو الذي خلق كل شيء على شكله وهيئته التي تعينه للقيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها وقد أضاف العلامة الألوسي إضافة جديدة كما اضاف شيخ ابن عسيمين رحم الله الجميع فقال الالوسي رب الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا اي رب الذي خلق كل شيء على الشكل اللائق به الذي يهيئه ويعينه على القيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من اجلها ثم هذا اي ثم جعله دليلا عليه تبارك وتعالى ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كما سنبين الآن عند قول المصنف رحمه الله تعالى فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته إذن أيها الإخوة الكرام ربي ربي الله الذي رباني بنعمته ورب جميع العالمين بنعمته ووالله لو ظللت أتحدث عن نعم الله تبارك وتعالى احتجت إلى حلقات ولقاءات لكنني أذكر ببعض النعم التي قد تغفل قد يغفل عنها الإنسان لا شك أن أشرف وأجل وأعظم وأكبر وأطهر نعم نعمة أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام هي نعمة الإيمان يمنون عليك أن أسلمه قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولله بر القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخوني تحت قومك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا نعمة الإسلام هي أشرف نعمة وهي أجل نعمة والله ثم والله لو فقدت كل شيء ورزقك الله نعمة الإسلام فقد رزقك كل شيء تدبر مني هذه الكلمات أقول ماذا فقد من وجد الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام أكرر ماذا فقد من وجد الإسلام ما فقد شيئا حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب ما فقد شيئا ماذا مربنا تبارك تعالى قد أمعن عليه بأشرف نعمة ألا وهي نعمة الإسلام ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام ما وجد شيئا على الإطلاق ولو كان يتمرغ في ألوان النعيم والطعام والشراب والمتاع فكل شيء بين يديه سيتحول إلى شكوة وضنك قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الآيات لا ينسى أبدا هذا المشهد الذي أتعمد الآن ذكره لأنني سأذكر بنعمة لا ينتبه كثير من الخلق لها قدر الله تبارك وتعالى أن أذهب يوما مع بعض إخواننا لنزور بعض إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أخذنا بعض الهدايا وذهبنا إليهم وقدر الله جل وعلا أن ندخل عنبر برى للنساء فجاءت فتاة في العشرين من عمرها تقريبا من اجمل ما رأت عينك من الله عز وجل عليها بحسن خلق عجيب فجاءت هذه الفتاة واخذت الغطرة من على رأسي والقت على رأسها ثم ضعت على رأسي ثم اخذتها والقت على الارض ثم ضحكت بطريقة هسترية ثم بكت بصوت مرتفع كل هذا في دقائق معذبات وأمام أعيننا وبين أيدينا وقفت لتتجرد من سيابها كما ولدتها أمها فبكيت والله وخرجت مسرعا وأنا أقول للإخوان معي أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة من من فكر في نعمة العقل؟ هذا كوب وهذا كمبيوتر أو ما يسمى باللأتوب وهذا السوديو وهذا كاميرا وهذا رجل وهذا مرأة وهذا شاشة وهذا منضضة من فكر في نعمة العقل وشكر الله تبارك وتعالى عليها ان تعقل كل شيء من حولك قل من يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وذكرك بنعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى وفتوالى علينا تتر في الليل والنهار وان تعب نعمة الله لا تحصوها فنحن في نعم الله نتقلب من رؤوسنا إلى أقدامنا سبحان ربي العظيم تمتدي يدك إلى ألوان الطعام والشرب ولم أتحدث عن هذا الرزق فالرزق كما بيّنت قبل ذلك لا يختصر على المال كما قال ابناظر في لسان العرب الرزق هو ما تقوم به حياة كل فائن حي مادي كان أو معنويا لأن بعض الناس يتصور أن النعمة في المال وأن الرزق في المال فحسب كلا كلا هذه صورة من صور الرزق وهذا نوع من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى تمتد يبك بانسيابية جميلة وتمسك وتم أصابعك الطعام بانسيابية جميلة ثم تمتد يبك بالطعام إلى فمك ولو كنت تأكل في الظلام لم تخطئ يبك أبدا ولم تضع يبك الطعام في عينك أو في أذنك أبدا حتى كنت أعمى لا ترى والفن ينفرج دون امر منك للفن بالانفراج والقواطع تقطع والأنياب تمزق والدراس تطحن واللسان يتحرك واللعاب يساهل ولسان المزمار يفتح البلعوم حين البلء والمعدة تقوم بدورها والبنكرياس يقوم بدوره والأمعاء الدقيقة بدور والغوظة بدور وفتحة الشرج الشرج بدور ثم بعد ذلك يتحول إلى دماء والقلب يقوم بدوره بطين وأذين امر عجيبة لو تفترت فيها لوحدت الخالق ولأفردته تبارك تعالى بالعبادة لنا فهو ربنا جل وعلا ولفت أنظرنا وقل وفي أنفسكم أفلا ترسلون ولفت أنظرنا كما سأبين الآن للنظر في هذا الكون كمه من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لما تعرف عليه تبارك تعالى فما أعظم الآيات وما أكثرها ذو الفطر والعقول والألباب فهو إذا قيل يكما ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغل المكفر كان أحد السلف إذا دخل عزكم الله دورة الخلاء وخرج إذا دخل على قدميه وقضى حاجته بنفسه وطهر نفسه بيده وخرج وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس وكان ابن السماك رجلا زاهدا واعظا عالما عابدا خرج مع ملك من ملوك الدنيا في يوم من الأيام في رحلة صيد وتبع هذا الملئ الملئ للملك أرنبا أو غزالا ثم عاد وقد أرهقه العطش وكاد أن يقتله الضمأ فألحى على ابن السماك في طلب كوب من الماء أدركني بكوب من الماء البارد فلما أحضر له كوب الماء قال أسألك بالله يا سيدي لو منع منك هذا الكوب فبكنت تشتريه الآن قال بنص ملك قال أسألك بالله يا سيدي ولو منع فيك لو حبس فيك فبكنت اشتري إخراجه قال بنصه الآخر فبكى ابن السماك وقال اشرب هماء الله وأفل لملك لا يساوي شربة ماء نعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فربي وربك الله الذي ربنا بنعمه ورب جميع العالمين بنعمه التي لا تعد ولا تحصى وهو معبودي آه هذا هو الأصل هذه الغاية يعني كل هذا من أجل أن نصل إلى أن هذا الإله العظيم جل جلاله الذي ربنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى والذي أغرقنا في فضله جل وعلا هو وحده الذي يستحق أن يعمد كيف يرزقني؟ وأعبد سواه خيره إلينا نازل وشرنا إليه صائد يتحبب إلينا بالنعم وهو الغبيب عنا ونتبغض إليه بالمعاص ونحن أحوج شيء إليه كيف يرزقنا ويخلقنا ويغلقنا في فضله ونعيمه كيف يقيمنا في فضله جل وعلا من رؤوسنا إلى أقدامنا ثم بعد ذلك نفرد غيره بالعبادة فنسأل غيره ونذبح لغيره ونفوض لغيره وننجأ لغيره ونتوكل على غيره ونستعين بغيره ونستغيث بغيره ونطوف بغير بيته جل وعلا هذا الإله العظيم جل جلاله ووحده الذي يستحق أن يعبد فهو معبودي الذي لا معبود لي سواء اللهم اني أبرأ من الثقة إلا فيك وأبرأ من الأمل إلا فيك وأبرأ من التسليم إلا لك وأبرأ من التفوض إلا إليك وأبرأ من التوكل إلا عليك وأبرأ من الظلم إلا في طاعتك وأبرأ من الرهبة إلا لجنالك العظيم وأبرأ من الوقوف إلا على بابك أنت فلتتبرع من كل الآلهة والأنداد والأرباب والطوغيط لتفرد الله وحده بالعبادة فمعبودي لا معبود لي سواه والدليل قومه تعالى الحمد لله رب العالمين فهو رب العالمين مالكهم ورازقهم وصاحب الفضل عليهم والمتفضل عليهم بنعمه له الحمد كله وله السناء كله وله الفضل كله وله الامر كله ولا يستحق ان يعمد الا اياه تبارك وتعالى قل ان سلاتي ومسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلمين الله تبارك وتعالى هو الرب وهو المعبود فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهم وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إلا متعبدون وقيله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهارا طلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين <تصفيق> فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته الله يستخدم المشنف رحمه الله تعالى الدليل العقلي والنقلي فقل بآياته ومخلوقاته والآيات نوعان آيات كونية وآيات شرعية وإذا عرفنا الآيات بهذا التعريف فحينئذ تنبرج المخلوقات تحت مسمى الآيات إذا قلنا بأن الآيات تنقسم إلى آيات كونية وآيات شرعية فالآيات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إلى آخره وما أكثر هذه الآيات والآيات الشرعية هي ما أوحى الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله في الوحي فحينئذ نستطيع أن نقول بأن المصنف رحمه الله تعالى قد عطف الخاص على العام لو عرفنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية فآيات الله تبارك وتعالى الكونية كثيرة انظر إلى هذا الكون من عرشه إلى فرشه من سمائه إلى أرضه انظر إلى السماءه وارتفاعها انظر إلى الأرض واتساعها انظر إلى الجبال وأثقالها انظر إلى الأفلاك ودورانها انظر إلى البحار وأمواجها انظر إلى كل ما هو متحرك وإلا كل ما هو ساكن والله إن الكل يكر بتوحيد الله إلا من كفر من الإنس والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فالكون كله يسبح والكون كله يوحشد إلا من كفر من الإنس والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وما أكثر الآيات لا أريد أن أكرر نفس الآيات التي قرأها أخونا عبد الرحمن ما أكثر الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات التي تدل وتعرف العدة على الحق سبحانه وتعالى على ربه جل وعلا تدبروا معي قوله جل جلاله إن في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات جعل الله المخلوقات آيات كريمة تدل عليه تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النيل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوبة وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بعد هذا التفكر حتما لابد أن يصل إلى هذه النتيجة حتمية إن كانوا من أولي الألباب إن كانوا من أصحاب العقول حينئذ سيرددون بحب لله وخوف ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتنبروا قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل باب وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا لقوم يعقلون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 الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجوم القديم للشمس ينبغي لها أن تبرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله يخرج علينا رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ويقول لقد توصلنا بعد البحث والتجربة العلمية أن الأجرام السماوية ما وضعت في الكون مصادفة عشواء وإنما وضعت بحسبان فلو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أسفل قليلة لحترق كل حي على ظهر الأرض ولو أن القمر ترك مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلة لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض ومات أهل الأرض غرقا أو عطشا والشمس والقمر حسبان وقال جل جلاله إن كل شيء خلقناه بقدر أمن أم خلق السماوات والأرض وأن ننزل لكم من السماء ماء ماء فأنبتنا به حداء بهجة، ذات ذهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الله بلهم قوم يعبرون أهم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أمهارا وجعل النار واشيا جعل ذنب البحر الحاجزا أإله من الله بل أكثرهم لا العالمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلتاء الأرض أإله من الله خليلا لا تتذكرون من اول في ظرنات البحر والبحر ومن يرسل الرياح اقصرا في البحر يا ديره مرت آكلان الله أعلم يرسلون امن من يكتب الخلق <تصفيق> من يريد ومن يرزقكم من السماء والانضر اي اله غيرنا من رب فلهذا نكون في مصادقين اذكرنا بآيات وبتوحيد الربوضية لينفت الفطر السوية والقلوب التقية والعقول النقية للإقرار له بتوحيد الأنهية أن من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أنظر. انظر لتلك الشجرة ذات الغصوم النبرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي ألعمه من همرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والنبى سل الليل والإصباح والطيرة شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء يسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد صرمبا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا ايله مع الله لا بد من هذا ايله مع الله ايله مع الله يستحق ان يؤبد ايله مع الله يستحق ان نفرد بتوحيد الاوهية بتوحيد العبادة بالعبودية التي تنبني على كمال الحب وكمال الذل ليست القوية أن تقر بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر فحسب كلا بل إن أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المددر المصرف لشؤون الكون كل فحينئذ يجب عليك أن تفله وحده بالعبادة كما استشهد المصنف رحمه الله بقولة الحافظ المتثير رحمه الله تعالى حين قال الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة هو الذي يسحق أن يعمد هو الذي يسحق أن يفرض وحده بتوحيد الألوهية تبارك وتعالى ما أكثر الآيات وما أعظم الآيات ولو تدبرنا قول الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من شلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضرة فخلقنا المضرة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين يا الله يلقي الرجل نطفته في لقاء في الحلال الطيب مع امرأته وينام الرجل مع المرأة وقد اودع مطفته امرأته هذه النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية تتسابق كلها لتصل الى عروس جميلة واحدة تسمى بالبويضة لا تخرج من رحم المرأة الا مرة في الشهر تهلك كل الحيوانات المنوية في هذا الطريق الطويل الى البويضة او الى هذه العروس الجميلة ولا يصل الى البويضة الا حيوان منوي واحد هذه المعلومة الهائلة الدقيقة لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا من سنوات قليلة جدا مع أن الصادق الذي ينطق عن الهوى قد أخبر عنها من أربعة عشر قرما فقال كما في صحيح مسلم ما من كل الماء ما المراد بالماء هنا المني فلينظر الإرسان مما خلق, خلق من ماء دافق قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من كل الماء يكون الولد واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء صلى الله عليه وسلم فاصل البويضة حيوان منوي واحد تخرج البويضة عليها تاج مشع لتنفت انظار الحيوانات المنوية اليها فاذا اقترب منها حيوان منوي افرزت البويضة سائلا من وظائف هذا السائل ان يمسك بالحيوان المنوي للتسق على جدار البيضة فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائدا ليبدد جزءا من التاج المشع على جسم البيضة ليسهل عليه ان يختلق جدارها فاذا اخترق الحيوان المنوي جدار البيضة وخصبها وحدث ما اسمه القرآن بالمطفة الامشاج وما اسمه متخصصون بالزيبط تتحول هذه المطفة الامشاج بعد ايام قليلة الى علقة وسماها الله تبارك وتعالى علق لأما تتعلق بجدار الرحم وبعد أيام تتحول العلقة إلى مضغة وسماها الله في هذه المرحلة مضغة لأن الجميل في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي مضغطها الأسنان وتتحول المضغة بعد ذلك إلى عظام يا الله ألم أقول إلى عظمة بل تتحول إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع لو نظرت إليه لعرفت ربك لو نظرت الى الهيكل العظمي فحس لعرفت ربك من اين جاء هذا الهيكل العظمي كان ماءا مهينا حقيرا يتحول الى هذا الهيكل العظمي ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللح ثم تأتي مرحلة الخلق الاخر الا وهي مرحلة نفخ الروح وهنا وقف عالم الاجنة الشهير الاكسيس كريل كما ذكرت قبل ذلك وصرخ حين, حين راقد مراحل نمو الجنين في بطن امرأة فحينما نفقت الروح ودق القلب ونضب وتحرك الجنين حركة كاملة في رحم يومنا هذا العالم وقال لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الروح إلا من الله جل وعلا لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الحياة إلا من الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين لذا ينفط ربنا أنظرنا إلى أنفسنا لنتفكر لنتببر لنتعرف عليه فأقول جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون يقول سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركت بك اوضر إلى أي شيء في الكون والله العظيم لتعرفت على الخالق سبحانه وتعالى والله لو نظرت إلى أي شيء لتعرفت على الخالق ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأذكر بعض الأدلة العقلية سريعا سدل الإمام أحمد بالبيضة فقال هذا حصن حصن أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطله كالذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذ انصبع جباره وخرج منه حيوان سميع بصول ذو شكل حسن وصوت مليح أإله مع الله قال فكرت في البيضة للتأكلها كيف خرج من هذا الكتكوت الجميل كتكوت الجميل وهذا الفرق الرائع ثم أعجب سبحان الله حينما وقد راقبت بعيني نرارا فهذا مشهد يعني يؤثرني حينما تراقب الكتكوت وهو ينقر البيضة وترى خروجه ترى عجبا ومع هذه اللحظات تراه ينقر في الأرض دون أن يرى الديكة دون أن يرى الدجاجة فمن الذي علمه؟ داخل هذه البيضة ان الله تبارك وتعالى قد جعل رزقه في هذه الارض ومن هذه اللحظة يبحث عن رزقه وعن قوته ثم يستدم الشافعيه ورقة التوت فيقول ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكة وتأكلها الشات فتعطينا لبنة وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة لو كانت الامر بالصدفة لكانت عصارة الطعام الواحدة فإنها لا تعمل أوصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور واستدل الأعرابي الذي لم يتخرج إلا من جامعة الفطرة استدل على ربه تورك وتعالى بهذه الكلمات الرائعة فقال البعرة تدل على البعير البعرة تدل على البعير وأثر السيل يدل على المسير سماع ذات أبراج وأرض ذات فجاج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 ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحور بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفت ويد الرد يا مداوي الأمراض من أرداك كل المريض نجا وأوفي بعدنا عجزت فمين الطب من عافاك قل للصحيحي مات لا من علة من يا صحيح بالمنا يدهاك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقوب خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك وسل الجمين يعيش معزولا بلا راء ومرعى من الذي يرعاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثابان بالسموم حشاكا واسأله كيف تعيش يا ثابان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم منذ الذي صفاك واذا رأيت النخل مشكوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك واذا رأيت البدر يسر ناشرا انواره فاسأله من اسراك واذ ترى الجبل الاشم مناطحا قمم السحاد فاسأله من ارساك واذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار أوراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته وما أكثر آياته جل وعلا فقل بمخلوقاته وما أكثر مخلوقاته جل وعلا ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم ولو تتبعنا أحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ولو تتبعنا الأدلة العقلية لرأينا العجب العجاب وصدق ربي إذا قول سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فاللعي كل عاقل على وجه الأرض الأرض ليصل إلى هذه النتيجة ألا وهي أكون أخي الرحمن قال المسنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي اخلقكم والذين منه قبلكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ناء فأخرج به فلا تجعله لله أنبادا وأنكم تعلمون أحسنت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة هذه هي الغاية هذه هي الغاية هذا الدفر وهذا التفكر وهذا التدبر وهذا الاستجيال بآيات الله تبارك وتعالى ومخلوقاته الغاية منه أن تفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة فالخالق لكل هذه الأشياء الخالق لكل هذه المخلوقات لكل هذه الآيات الذي دبر الكون بهذا التبير المحكم المتقن الذي خلق الكون بهذا الإبداع هو وحده الذي يستحق أن يعبده فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى واستدل المصنف بآية كريمة جميلة من كتاب ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله عن هذا وأنتم تعلمون أين هقومكم كيف وقد خلق الله تبارك وتعالى لكم هذا الكون من العرش الى الفرش من السماء الى الارض كيف وقد خلق الله عز وجل لكم هذه الارض وجعلانكم فراشا ساكنة امنة مطمئنة ثبتها وارساها بالجبال الراسيات وامدها بالنعم التي لا تعد ولا تخصى وزينها بالانهار والبحار والاشجار والورد والزهور والريعين وأودعها من الكنوز والنعم ما لا يحصيه إلا الله وأنزل لكم من السماء ماء ورفع فوقكم السماء بغير عمض ترونها وزينها بالكواتب والأقمار والنجوم والشموس هل من العقل بعد كل هذا أن تفردوا إلها غيره بالعبادة وأن تصرف العبادة في أي جزئية من جزئياتها أو صورة من صورها لغيره تبارك وتعالى فالرب هو المعبود الذي خلق والذي يستحق أن يعبد الذي يرزق والذي يستحق أن يعبد الذي يدبر أمر التونه الذي يستحق أن يعبد يا أيها الناس وهذا نداء عام لكل الناس على وجه الأرض اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون وأود أن أبين هنا لطيفة جميلة في هذه الآية فإذا كانت العبادة أيها الإخوة هي الغاية من خلق الخلق فإن الله قد جعل التقوى غاية العبادة هذه لطيفة جميلة انتبهوا إليها إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة قال تعالى وما خلقت الجن والإنسى إن لم فقد بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الغاية من العبادة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الله إذن الغاية من العبادة أن يحقق التقوى كما ذكرت في اللقاء الماضي الله جل العالم يأمرنا بالعبادة لأنه في حاجة إلى طاعتنا فالله غني عن العالمين لا تنفعه الطاعة ولا تظروه المعصية اذا العبادة لنحقق التقوى اذا ما هي التقوى التقوى هي الاسم من التقى التقوى هي الاسم من التقى والمصدر للتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء. وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فاصل التقوى إذن تدبره أن يجعل العد بينه وبين صخط الله وغضب الله وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاص هي العبادة فالعبادة انتفال للأمر واجتناب للنه ووقوف عند الحدود هل وقفتم على هذه اللطيفة الجميلة إذن الغاية من العبادة أن نحقق التقوى لله تبارك وتعالى أكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل عن أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل الأول والله سبحانه وتعالى أسأل أن نعلمنا وأن نفهمنا وأن يرزقنا الإخلاصة والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليكم فضايا الشيخ وجعله في موازين حسناتكم أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم وإفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت معنى اتصال من الهاتف من الأخت أم يحيا من مصر السلام عليكم ورحمة الله الأخت أم يحيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم يا شايف من كنت نسأل فئل سأل فئل من كنت نسأل صدى عليه لو سمعت حرفتك قلت بعد أن نعرف الله ونتعرف عليه وعلى رسوله وعلى ديننا الإسلام ليه جزء لنا موالاتنا الحاجة الله ورسوله يعني في ألف جزئتين يعني من هم الذين أخذون الله ورسوله هل أهل الكتاب يوض والمصارى ومن لا يؤمن بالله من غير المسلمين وهل هم يعني ما صار مثلا بياشوا معانا من الجرام وفي مجال العمل مثلا ولا هم يعني ما بيحاربوا الاسلام عربة فعالية ازاي الجلوش و... والسؤال الثاني يعني ما هي حدود الموالاة يعني, يعني ايه الموالاة هل عامل العادي معاهم ده يعد موالاة يعني لو فيه جرس مسحية او كده لما تعلم معها العاملة عادية ده دي موالاة ديها ولا ولا كيفية التعامل معهم نعم وهي اللي بيحدوا له ممكن يكون من الذين اشهدوا ان الله ان الاسلام هو دينهم وان محمد هو رسولهم ومع ذلك لا... لا طب وانا سنته في بعض الاحيان سواء عن جاهل او عدم معارفة بهذه السنة نعم طي واضح جزيلاك الله خيرها ممكن السؤال اخر اتخذ بالي لا يعني في ومشكلة يعني بتقاليه من ساعة ما بدأت ادرس بالدراسة يعني لما ايجي يعني انصح بعض الاخوات في مجال الدعوة بشاجات معينة زي مثلا الاعياد يعني اقول لهم ان يعني نحن مسلمون يعني انزل عيدين فقط عيدي عيدي ايد الاضحى ومبارك وعيد الفطر وعيد جمع عيد كل المسلمين يعني مفيش اعيات زي المولد طيب الهدف. ممكن هلس. السؤال المباشرة نعم السؤال المباشرة يعني كيف استطيع ان بهذه الكلام ده هم بيقولوا يعني من اين تاخذ تفسير هذه الحديث يعني يعني السنة يعني بقى قال لهم شيوخنا اتبعوا السنه بيقولوا يعني ازاي انا رحمه الله بتبعوا السنه ما في فقهاء الله خير معنى اتصال اخر من الاخ محمد من مصر السلام عليكم ورحمه الله الاخ محمد يبدو أن الاتصال القطاع فبيس الشيخ الأخت الميحية من مصر كانت تسأل عن سؤالها الأول من الذين يحدون الله ورسوله كل كل من كفر بالله تبارك وتعالى وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الحرب على الله ورسوله والعداء على الإسلام فهو محاد لله ورسوله ولذا نرى المصنف رحم الله هناك قال من عرف الله تبارك وتعالى ويحّد الله عزوجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالات من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ولو كان أقرب قريب واستدل بقول الله تعالى لا تزد قيما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشورتهم الآيات فكل من حد الله ورسوله كفر به تبارك وتعالى او اعلن الحرب على الله وعلى رسوله لا يجوز لمؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يالية ان يتودب اليه ان يحبه ان يتقرب اليه ان يظهر الود له فقد اصلت معنى الولاء وقلت الولاء اصله الحب والبراء اصله البغض الولاء أصله الحب والبراء أصله البغد فلا يحمل البغد فلا يحمل أبدا لمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يوالي أو أن يحب أو أن يتودب أو أن يتقرب لكل من حاد الله ورسوله لكل من أعلن الحرب على الله وعلى الإسلام والمسلمين وقد ذكرت أبيات جميلة أذكر بها الآن مرة أخرى ففيها معاني جميلة أقول أتحب أعداء الحبيب وتبدعي حبا له ماذا في الإمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحبه فأنت زبطنان لو سبقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك اكفره ووليت اهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن باشراط هنالك تذكره مبايمة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر هذا هو الدين الحنيفي والهدى وللة ابراهيم لو كنت تشعره اما الضوابط فقد فصلت الحديث فيها تفصيلا في الحلقة التي سألت الاختة فارجو ان لو راجعت سماعها عبر اشرفتي هذا هذه القناة على موقع الالترنت والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم جميعا الولاء له ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين اللهم عمين كان به سؤال هل الذين يحدون الله ورسوله من الذين لا يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا لا يبغي ان نسقط هذا الحكم على الاطلاق على كل من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإما قد يكون هذا المخالف لسمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف الا متأولا ما خالف الا جاهلا ما خالف إلا مكرهن فيجب علينا ألا يجب أن لا نتعجل بإسقاط هذه الأحكام الكبيرة إلا بعد أن تقام الحجة الرسالية الخاصة على كل من نريد أن نسقط الحكم عليه يعني لا نبغي أبدا لا يحل لأي أخ من إخواننا أو طالب من طلبنا أن يرى رجلا على بدعة ما فقل هذا محاد له رسول له يا أخي أصبر وانتظر بل بد أن نقيم الحجة الرسالية الخاصة على هذا الرجل الذي تعد أن تسقط هذا الحكم الضخم عليه فقد يكون جاهلا كما ذكرت وقد يكون متأولا بل قد يتصور أنه على الحق المبين وفرق كبير جدا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بين إقامة الحجة وفهم الحجة فرق كبير بين إقامة الحجة وفهم الحجة يعني يبغي إن أقمت الحجة على هذا المعين أن يكون فاهما لهذه الحجة والا فلا حملك ابدا ان تخرج لتطلب لا تظن تقل على فلان وفلان هذا لن يفهم الحجه لن الله ولن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرفوا ان نفرق ايضا بين الحجه الرسالات العامه والحجه الرسالات الخاصه فالحجه قد اقيمت ببعثه ببعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما الحجه الرسالات الخاصه فهذه واجبة على كل مسلم اردت ان تسقط حكما بالتعيين عليه لابد ان ترفع عنه الجهد لابد ان ترفع عنه التأويل لابد ان ترفع عنه الاكراه ولذا اقوم كما قال الشيخ السلامة المتمنى فرق بين الحكم على الاطلاق والتعيين فالحكم على التعيين لابد فيه يا اخوة من تحقق شريط وانتفاء موانع لا تتعجل باصدار الاحكام وأنا أتألم وقت الألم من كثير من شبابنا وطلابنا ممن يتجرؤون الآن على إصدار أحكام الخطورة على الناس ربما بالتكثير وربما بالتفسيق وربما بالتبديع دون أن يكون هو أصلا فاهما للدليل ولا لمرتبة الدليل ولا لملاط الدليل ولا يحسن أن يفرق بين مجمل ومبين وبين عام وخاص وبين ناسخ ومنسوخ يأتين مجموعة من شبابنا من طلابنا وقد كفروا الناس جميعا الحكام والمحكومين فقلت أتيتم لتدويع الوقت أم لمعرفة الحق قالوا لا أتينا لنعرف الحق قلت من يكلمني في هذه المجموعة قالوا فلان قلت بي أخي والله لا أسألك هذا منذ التحقير أشهد الله لكنني أود أن أضع قدمك على أرض صلبة أسألك هل تحفظ كتاب الله جل وعلا قال لا والله الذي لا إله غير قلت هل تحفظ ألف حديث مثلا من أحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت اخي هل تعرف الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل قال ما هذا لا اعرف هذا قلت يا اخي تفرق بين مجمل ومبيم وبين عام وخاص وبين نسخ ومنسوخ قال لا انا لا اعرف هذا ما درست هذا قلت اخي تريد ان تتكلم في اخطر قضية وفي اضخم قضية وفي اول قضية اختلفت فيها الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحسن أن تفرق بين الدليل ومرقبته ومنطافه وأنت لا تحسن أن تستشهد عقلي بدليل من كتاب الله تبارك وتعالى إلا بما تحفظه أنت للمسألة فعش دون أن تكون على بصورة بالأدلة الأخرى في المسألة ذاتها فهذا خلل فأنا أحذر شبابنا وإخواننا من عدم التعجلي في إصدار الفتوى وبعدين يا أخي أنت من شغلتك الفتوى أنت من شغلتك تفت وتصدر الأحكام على الناس هذا أمر ينبغي أن يقوم به العلماء وينبغي أن يتأدى بشبابنا الآن في ظل هذه المرحلة الحرجة وأن ندع الفتوى لأهلها من أهل العلم المتخصصين ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم الشرعي ولا أقول ذلك من ذلك التنقص لأحد فالعلماء هم الذين يقدرون الفتوى حق قدرها سأكتفي بمثال واحد فقط أتى سائر من عبدالله ابن عمر فسأله وقال يا ابن عمر أترف العمى فقال ابن عمر اذهب إلى العلماء فاسأله فقال السائل أنت ابن عمر تقول إذا بإلى رمية فسلم قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك فانصرف السائل فقبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري فأنا أحذر شبابنا من عدم التعجل في إصدار الأحكام على الآخرين لا بالتكفير ولا بالتفسيق ولا بالتبديع اللهم إلا إذا أقيمت الحجة الرسالية الخاصة على معين من الناس وحققنا شروط معلومة وأنثينا موانع معلومة حينئذ يستطيع هذا الرجل إن كان على بصورة وإن كان على فهم لأدلة المسألة التي يقيم الحجة بها أو فيها على الشخص المعين حينئذ نستطيع أن نقول له بعد هذه الحجة أن يسقط الأحكام بعدل وإنصاف لا بظلما وهوى قال تعالى وَلَا أَيْزِلُمَنَّكُمْ شَمَآنَ وَقَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى معرفش. معنى صليم فضيلة الشيخ الأول من الأخ فهد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله الأخ فهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي حيات حالة الشيخ حياكم الله ممكن تخلق لو تكرمت انا بغيت رقم الشيخ الشخص بغيت انه موعد لانه موعد موعد طيب يعطونك ان شاء الله في الكنترول هل لك اي سؤال او استصار اخر لا لا شكرا بزيكم الله خيرا <تصفيق> معنا اتقصال اخر من الاخ خالد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله الاخ خالد السلام عليكم يبدو أن الصلخة انقطعة فضية الشيخ الاخت رباب ربيع من مصر تقول السلام عليكم شيخ يا الفاضل عندما افعل طاعة ما بعد الانتهاء من هذه الطاعة اشعر بفرحة بما صنعت وافرح بنفسي التي تغلبت على الشيطان وفعلت هذا هل هذا يا شيخ يعد خطأا ثم ما هي الخطوات العملية لرقة العين ثم هل يجوز لمرأة أن تقول لشيخها إني أحبك في الله وإن كان يجوز فأنا أحبك في الله <تصفيق> <تصفيق> سألة أفتت <تصفيق> أما بالنسبة للسؤال الأول الفرح بالطاعة لا يعد من الرياء الفرح بالطاعة لا يعد من الرياء فربنا سبحانه وتعالى قل كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لا تعرض بين هذا وبين قوله تعالى ان الله لا يحب الفريحيين يحب الفريحيين لا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل لان الفرح الذي يرضاه الله عز وجل هو فرح الكبر البطر اما الفرح بالطاعه بالفرح بالبعد عن المعاصي فهذا لا ذق حلاوته الا من حقق الإيمان لا حرج البت في ولا يعد هذا من الرياء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعه السؤال الاخر, <تصفيق> السؤال الاخر وهل يجيز الامرأة ان تقول لا ذلك ثم ما هي الخطوات العملية أسأل الله عز وجل أن أرجعنا الإخلاص في القول والعمل ربما أتعرض لهذا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن الخشوع ربما أتعرض لهذا وأنا أتحدث عن الخشوع فلقل ذكر الشيخ أربعة نوعا من أنواع العذابة باستثناء الإسلام والإيمان والإحسان ولن أتحدث عن هذه لأن هذه مراتب من مراتب الدين سنتكلم عنها في مرتبة الأصل الثاني في حديثنا عن الإسلام لكن الشيخة ذكر 14 موعا من أنواع العبادة من الخشوع ربما في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى أشرح وأتوقف عند الخشوع قليلا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا الخشوع اما السؤال الآخر فالأولى أن تخبر الأخت الشيخة بهذا فربما يكون ذلك بابا من أبواب الفتنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نسترنا وأخواتنا وإخواننا في الدنيا الآخرة نعم الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول فوية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تزاك الله عننا خيرا في باب معرفة الرب عز وجل ما معنى قول السلف الصالح لو كشف, لو كشف لي اللطاء مزددت يقينا لأن هذا عبارة القصد منها أن هذا الرجل وصل إلى درجة من اليقين حتى أنه ما أصبح في حاجة إلى مزيد أدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي يستحق أن يعبد يعني لو كشف له الحجب وكشف له الحجب وكشف له الغطاء يعني لم يزداد وقينا فلقد عرف ربه معرفة وقيمية بالآيات الكومية والآيات الشرعية لا تحتاج بعد ذلك إلى مزيد فضلت الشيخ الأخت أم وليد من السعودية تقول كيف يتم شكر النعم مثل نعمة الصمع وغيرها قال الله تبارك وتعالى ويتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فشكر النعمة يكون ابتداء بالشكر والشكر ليس كلمة باللسان فقط ولكن للشكر أركانا ولكن للشكر أركانا تصدق القلب يعني اعتراف العبد بنعمة الله تبارك وتعالى عليه أن تقر بأن المنعم والمتفضل عليك هو الله وان توظف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وان تكثر من الثناء على الله عزى جل بنعمه وفضله ان تعترف بان صاحب الفضل هو الله وبان صاحب النعم هو الله وان تشكر الله عزى جل وان تكثر الثناء والحمد له سبحانه وتعالى وان توظف هذه النعم في طاعته تبارك وتعالى فليس من الشكر ان توظف نعمة السمع لسماء ما حرم الله ليس من الشكر ان توظف نعمه البصر للنظر الى محرم الله ليس من الشكر ان توظف نعمه اللسان للغيبه والنميمه والكذب والبهتان والبلاء ليس من الشكر ان توظف نعمه اليد للظلم ولالظلم والبطش ليس من الشكر ان توظف نعمه القدم للشع الى المعصيه وهكذا فشكر النعم شكر نعم الله تبارك وتعالى يكون بالسماء على الله ويكون بالاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل ثم بتوظيف هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى ايضا الاخت الكريمة ان اعطاك الله مالا شكرك للنجي على هذا النعم انتم ثق من هذا المال ان اعطاك الله زوجا صالحا شكرك لله على هذه النعم وتطيع هذا الزوج طاعا تربعة الله سبحانه وتعالى ان رزقك الله الاولاد فشكر الله لهذه على هذه النعمة أن تحسن تربية الأولاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله إن رزقك الله نعمة الصحة والعافية فشكرك لهذه النعمة أن تقول بالليل لتصلي لله تبارك وتعالى أو لتطيع الله جل وعلا وهكذا وإذ تأذم ربكم لإن شكرتم لأزيذ ومن نفيس كلام ابن القيم رحمه الله قال الشكر هو الجالب والحافظ الشكر هو الجالب والحافظ يعني هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية اسأل الله ان يرزقنا عليكم شكره انه على كل شيء قدير طبعة الشيخ الاخ محمد بن المغرب يقول طبعة الشيخ اشيدكم اني احبكم في الله ذكرتم في الحصة في الحسط السابقة ان من نعم الله علينا ان ولدنا في بلبة اسلامية ولله الحمد فهل رفعت شبهة من يقول ان من ولد في بلاد الكفر من ازوين يهوديين او مسيحيين لا ينبغي ان ياخذ قد قدر عليه وخصوصا اذا علمنا ان كل من تمسك بدينه في مطلع حياته تمسك به ولم يبحث عما سواه كما هو حال المسلمين المرجو التوضيح ازاكم الله خيرا <تصفيق> التوضيح في حديث جميل في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ربيا ماه عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي لا يسمع بي فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم السماء وبلوغ الحجة كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنبرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا لابد من البلاغ لا لابد من ان تصل الحجة الى اي احد ايا كانت ملته وايا كانت شريعته وايا كان دينه على اعتبار ان الدين ايا كان فهو دين وهذا موجود عند اهل العلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيبه لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار واضح إذن كل مولود يولد على الفطرة على فطرة التوحيد والإيمان كما الصحيحين يضمن حديث أبي ريرا أنه صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فمن بلغه هذا الدين وبلغته الحجة ومات على غير الإسرائيل مات كافرا بيص القرآن قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس ثلاثة قال الله تبارك وتعالي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المشيح ابن مريم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك شبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدم للكافرين عذابا مهينة شاء ربنا وقدر ان يبعث في كل امه الرسوله وان يبعث في كل امه نذيرا وان من امه الا خلفيها نذير ولقد بعثنا في كل امه الرسوله والى مدين اخاه شعيب قال يا الله ما لكم من اله غيره صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من فشاء الله وقدر الا يعذب الا بعد ان تبلغ الرساله وان تقام الحجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وإلا لو عذب الله تبارك وتعالى الخلق لعذبهم بمقتبع إقرارهم الأول لعذبهم بمقتبع إقرارهم الأول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 وقلنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل البطلون لو شاء الله أن يعذب الخلق بمقتضى هذا الإقرار لعذبهم لأفل شاء ربنا وقدر بعد هذا الإقرار أن يرسل الرسل والأنبياء ليذكروا الخلق بهذا الميثاق ذي الحق تبارك وتعالى وليدلوهم على الله عز وجل وليأخذ بأيديهم ظلمات الشركة والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية فمن عاش الرسول وكفر بالله وبعدما بلغته الحجة هذا هو الكافر الذي هو في النار وبئس المصير بنص القرآن وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون الإشكال قد أزيل وأسأل الله أن يختم لدنكم بالتوحيد والإيمان نعم. اللهم أمين. الأخ علي جابر من الكويت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا كل خير شيخنا الفاضل ما مبى صحة قول القائل الله عرفناه بالعقل ولا يتطرق للنقل وشكرا لا حرج أن أقول عرفت الله تبارك تعالى بالعقل من باب الإقرار لله بتوحيد الربودية لا تمن ذكرت أن الإقرار لله بتوحيد الربودية وحده لا يكفي فلقد من منه بتوحيد الربودية المشركون الأوائل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولو انسى انتهى من خلقهم ليقولون من الله ولو انسى من خلق السماوات والأرض ليقولون من خلقهم العزيز والعليم فلا حرج أن أقول لو نظر الإنسان بعقله إلى آيات الله الكامية بعقله إلى آيات مين كونين نتعرف على الله كهذا الاستبنان الأسري هذا ما يعرف عند علمائنا بأدلة الأسر كهذا الاستبنان البديع الذي استدن به الأعرابي حينما قال البعرة تدن على الظناء الاستبنان العقل ونحن لننكر أبدا الأدلة العقلية وقد ذكرت أن المصنف رحمه الله تعالى قد على منطقة الله بالأدلة العقلية والأدلة النقلية لكن لم يغلبتك أن يتصور أحد أنه سيتعرف على الحق وعلى ما يجب عليه وعلى العبادة الكاملة منه بالدليل العقلي فحسب وإنما هو يتعرف بالدليل العقلي على الله ثم يجب عليه بعد ذلك أن يرجع إلى النقل حتما أن ينقاد إلى منهج الأنبياء والمرسلين ليتعرف على ما أمره الله تبارك وتعالى به ونهاه الله عنه وحده له جل جلاله إذ لا يمكن أبدا أن تتعرف على أمير الغيب وعلى حقائق الكتاب وعلى حقائق الوحي إلا من طريق الرسل والانبياء قال الله تعالى لأشرف وأطهر وأنور وأزكى عقل لنبينا محمد وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان معما يصاحب أزكى عقل لكنه قبل أن ينزل الله عليه الوحي ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الإمام ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لا أود أن يفهم أحد المتابعنا في أي مكان في العالم الآن أنني أقلل من شأن العقل او احقر مكانة العقل ابرا قال الشيخ الاسلام التيمين رحمه الله ان نور الوحي لا يتمس نور العقل ابدا بل يباركه ويزكيه ويقويه وما اكثر الايات التي تدعو الى التعقل والتدبر افلا يعقلون افلا يتدبرون فانظروا قل سوف الارض فانظروا كلها ايات تدعو العقل لان يعمل لكن بشرط ان يعمل العقل ان يعمل العقل في مجاله وان يبدأ العقل في مجاله لا ان نجعل من العقل فاغوطا يعبد من دون الله تب العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي فيهما قد احرز الشرف العقل قال العلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بيعرف فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في قرآنه اتسفا فايقم العقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا ولله برد القيم إذا قل لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا تقر في دور ليس بمبرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصورة فاتخذه دليلة فإذا النبوة لم ينلك بياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمد التوصيلة يا طالب اندرك الهدى بالعقل دون النقل لم تلقى لذاك دليل فلا حرج ان نستدلنا بالدليل العقلي ثم يجب علينا بعد ذلك ان نستدلنا بالدليل النقلي لنتعرف على الغاية التي من اجلها خلقنا والوظيفة التي من اجلها تعيثنا ولا يكون ذلك ابدا الا من طريق الرسل والانبياء والله اعلم هل احد من الشباب لديه اي سؤال او اي استفسار طب الاخ مصعب شيخان فاضل عزّغ الله وأحسى إليك يسأل العبد في قبره على الأصول الثلاثة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل هناك فرق في رد الكافر ورد النسي من العاصي؟ أجزاكم الله خيرا الأمر يعني بيد ربي تبارك وتعالى علمه عند الله عز وجل لكن لا شك أن الكافر يقول قولة حاسمة واضحة التنى في الحديث ها, ها لا أدري هذا الكفر وكذا المنافق يراجح عند من خلال فهمي أن المنافق هنا الذي يقول هاه ها لا أدري هو من وقع في النفاق الأكبر في نفاق الاعتقاد هو الذي أظهر الإسلام وأفطن الكفر والعياذ بالله أما منافق العمل فهذا أمره لرب تبارك تعالى ومعلوم أن خصال النفاق العملي تتكون أو تشتمل على خمسة أصول أو على خمسة خصال بمجموع حديثي أبي هرايرة وعد الله ابن عمر رضي الله عنهما بالحديثام الصحيح رول بخارية مسلم حديث أبي هرايرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أقلف وإذا تم بنخان وفي رواة عبد الله ابن عمر في الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا كان منافقا خالصا لمن كانت فيه خصلة من هم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان وفي لفظ إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فنفاق العمل أمر المنافق الذي يقع في بعض صور النفاق العملية أمره إلى الله تبارك وتعالى لكن الحديث بين جواب المؤمن أو جواب المسلم وجواب الكافر وينبرج مع الكافر المنافق الذي وقع في النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد أما أهل المعاصي فحالهم وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يسترنا يكون فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه لذلك مولا يا فضل الشيخ هناك سؤال من السعودية يقول لماذا فرق المؤلف بين الآيات الشمس والقمر والمخلوقات السماوات والأرض ذكرت في سماية الشرحي اننا لو عرفنا الايات بانها تنقسم الى قسمين ايات كونيه وايات شرعيه لكان ذكر المصنف للمخلوقات بعد الايات من باب اطفل الخاص الى العام اكرف لو عرفنا الايات بانها تنقسم الى قسمين ايات كونيه وايات شرعية والايات الكونيه هي المخلوقات الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر الى اخره لكان حينئذ ذكر الشيخ رحمه الله للمخلوقات بعد الآيات من باب عطف الخص على العام والواو في قوله تعالى فإذا لك بما في قول المصنف رحمه الله فإذا كنت بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته معلوم عند علماء اللغة أن الواو تقتضي المغيرة أن الواو تقتضي المغيرة فالآيات غير المخلوقات وهذه يناقش فيها المصنف رحمه الله تعالى لكن الذي أفهمه من كتاب ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المخلوقات تنبرج تحت الآيات بنص القرآن قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر آية سلطة البقرة لا آيات لقوم يعطلون هذا الله أعلم فضوية الشيخ الأخت سهير من مصر تقول فضوية الشيخ قلتم في حلقة سابقة عن المفوضة في أسماء الله وصفاته فمنهم المفوضة طائفة لا تؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله وسلم بمنهج السلف الصالح يعني بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب السر ورد أن أقول بأن السلف بأن المنهج السلفي ليس حزبا وبأن المنهج السلفي ليس جماعة من الجماعات أبدا أبدا أود أن تعرف الدنيا كلها أن المنهج السلفي هو منهج القرآن والسنة بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب المبي والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض من عليه فليست حزبا وليست جماعة وليست عصبية وليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يجعل من نفسه بوابا على بوابة المنهج السلفي ليدخل هذا المنهج من شاء وليخرج من هذا المنهج من شاء هذا خلل هذا خلل فالمنهج السلفي منهج القرآن والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال عبد الله عبد مسعود رضي الله عنه من كان مستنى فليستنى بمن قدمات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فأعرف لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما من أخلاق الموسيرين فإنهم كانوا على هدى مستقيم فالمفوضة قلنا نحن نفوض المعنى في الاسم والصفة مع ان الحق تبارك وتعالى ذكر نفسه اسماء وصفات كريمة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه اسماء كريمة وصفات جليلة وبين لنا كيف نؤمن بهذه الاسماء والصفات فنحن نؤمن بالاسم بالاسم والصفة من غير تحريف لا للاسم ولا للصفة ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل اما التفوض فهم يقول نحن نؤمن بها لكن على غير منهج رسول الله وعلى غير منهج الصحابة يفوضون معنى الاسم ومعنى الصفة لله ولرسوله ويتوهم هؤلاء متوهمون أنهم بذلك يقدرون الله تبارك تعالى حق قدره لكن يجب علينا إن أردنا أن نقدر الله حق قدره كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابه رضو الله عليه وسلم أن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت في القرآن وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمة الرب من غير تحريف لا للفظ الاسم ولا للفظ الصفة ولا لمعنى الاسم ولا لمعنى الصفة ومن غير تعطيل لما يحمله الاسم من الصفة وكذلك الصفة ومن غير تأويل تعطيل من غير تمثيل وقد دربت بعض الأمثلة فإذا قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا المعنى وجاء ربك وجاء ربك لا تعطل صفة المجئ ولا تقل انا اوفد الصفه انما وجاء ربك مؤمن بان ربنا تبارك وتعالى يجيء يوم القيامه لفصل القضاء بين العباد مجيا يليق بكماله وجلاله إذا قال نبينا يتمزل ربنا كل ليلة حين ينضي ثلث الليل الأول إلى السماء الدنيا يتمزل ربنا جل جلال لا نعطل الصفة ولا نقول كيف يتمزل لا أنا أفوض التنزل هذا لا بل أنا أؤمن بأن الله يتمزل تمزلا يليق بكماله وجلاله الى السماء الدنيا حين ينضي ثلث الليل الاول ولذا لما سأل رجل اسحاق ابن رأوي يا اسحاق كيف تدعون وتزعمون ان الله يتمزل كل ليلة الى السماء الدنيا كيف يتمزل الى السماء الدنيا وعدع عرشه فقال اسحاق اعلن باننا نؤمن بان الله يتمزل كل ليلة الى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه الاسكال واننا نود ان نحكم العقل ان نحكم العقل وان نحكم الدليل المددي هذه المشكلة ولذلك من جميل ما قال الشنقطي رحمه الله تعالى في رسالة القيمة في مبحث الاسماء والصفات من الاصول الكريمة الكبيرة التي بنى عليها مبحثه وقال قطع الطمع في ادراك كيفية الذات قطع الطمع في ادراك كيفية الذات اقطع الطمع بشكين اليقين في ادراك كيفية ذات رب العالمين الله عز وجل له سمع الله عز وجل يرى الله عز وجل الله عز وجل له الله عز وجل الله عز وجل الله عز قدم الله عز وجل الله يضحك الله يعجب الله يغار كلها صفات اقطع الطمع بسكين اليقين في ادراك كيفيه الذات كيف وجه الله كيف سمع الله كيف بصر الله كيف اصبع الله كيف يد الله كيف رجل الله كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تضرب الله الأمثال ولا يحيطان به علم قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله وأظن أني قدرت لكم مثالا لهؤلاء الذين ودوا من فلسف القضية فلسفة العقلية قلت لا ينكر عاقل أن عالما من العوالم التي تعيش معنا يسمى بعالم النملأ فالنمل موجود ولا ينكر عاقل ان الناملي لغة واضحة وهذا امر محسوس وان لم تسمع لغة النمل وان كنا نحن موحدين نعتقد ان الناملي لغة بنص القرآن حتى اذا اتوا على واجه النمل طالت نمنا الايات لكنني اقوم لم يطمع عاقل في ان يأتي بمكبر صوت او بتسجيل كست وان يضع هذا المكبر او هذا التسجيل في وسط مجموعة من النمل ليلتقط صوت النملے الوكبره لم يطمع عاقل في هذا اقول قطع العقلاء بشكين العقل الطمعة في ادراك كيفية كلام النمل والنمل خلق من خلق الخالق افتقطع الطمعة في ادراك كيف يتكلم النمل ولا تقطع الطمعة في ادراك كيف يتكلم خالق النمل أسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا الإذان به والإيمان برسوله والإيمان بأسمائه الحسنى وصفات العلى وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال وها هو الوقت قد انتهى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فتح الله عليكم فضية الشيخ وجعله في موازين حسناتكم واعتذر لباقي الاخر والاخرات الذين لم اقرأ اسئلتهم على فضية الشيخ وذلك لانتهاء وقت البرنامج اما لاقتراح الاخ ابو جهاد, أبو جهاد من سوريا والاخت رفيقة من المغرب فنحلها للمسؤولين واقتراح الاخ ابو حمزة من امريكا ساعرضه على الشيخ باذن الله تعالى عزاء المشاهدين هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار الجواب كلا لا يستوون قال الله تعالى في محكم التنزيل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباد هل يستوي من كان عالما بربه عالما باحكام الشراء عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك لا, لا يستوون اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم والى لقاء قريب الانشاء الله تعالى موعدنا يوم الاثنين المقبل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن رحمه الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضي ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته